الاربعون النووية من, من الاحاديث الصحيحة النبوية الحديث الثامن عشر حسن الخلق عن ابي ذر جندب بن جناده وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح